بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بها حل بهذا البلد ووالد وما وند لقد خلقنا الإنسان في كبه يحسب أن لن يقدر عليه يقول أهلكت مالاً لبذا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له وَلَسَمَوْا وَشَفَتَيْنِ وَهَذَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُوْتَ حَمْرَ الْعَقَبَ وَمَا أَذْرَكَ مَنْ لَقَبَتُ فَكَلَّمَهُنَّ رَبُّهُمْ وَلَقَدْ otin ev ilmin dimez o ver yetmez da أو ربة أو مسنيناً ثم كان من الذين آمنوا وتوصلوا في الصبر 119. وقصوا بالمرحمة 110. أولئك أصحاب الميمنة والذين